ب س م ِ ا ل ل َ ه ِ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ا ل ر َّ ح ِ ي م ح َ م ِ ي د ت َ ن ز ي ل ا ل ك ِ ت ا ب مِنَ اللَّهِ ا ل ع ز ي ز ا ل ح َ ك ِ ي م ِ مَا خ َ ل َ ق ن ا ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض َ وَمَا ب َ ي ْ ن َ ه ُ م ا إِلَّا ب ِ ا ل ح َ ق ِّ وَأَجَلٍ م ُ س َ م ّ ى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 ʻ ت و ن ي بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين و َ م ن ْ أَضَلُّ م ِ م َ ن ي َ د ْ ع ُ و م ِ ن د ُ و ن ا ل ل ه ِ مَنْ ل ا ي َ س ْ ت َ ج ي ب ُ لَهُ إ ل َ ى يَوْمِ ا ل ق ِ ي َ ا م َ ة ِ وَهُمْ ع َ ن دُعَائِهِمْ غ َ ا ف ِ ل ُ و ن وَإِذَا ح ُ ش ر َ النَّاسُ ك َ ا ن و ا لَهُمْ أَعْدَاءً و َ ك َ ا ن و ا ب ِ ع ب ا د َ ت ِ ه ِ م ك َ ا ف ِ ر ي ن وَإِذَا تُتْلَى ع َ ل َ ي ه ِ م آ ي ا ت ُ ن َ ا ب َ ي ِ ن ا ت ٍ قَالَ ا ل ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا ل ل ح َ ق ّ لَمَّا جَاءَهُمْ ه َ ذ ا سِحْرٌ م ُ ب ِ ي ن أَمْ ي َ ق و ل ُ و ن َ ا ف ت َ ر ا ه ُ قُلْ إ ِ ن ا ف ت َ ر َ ي ْ ت ه ُ فَلَا ت َ م ل ك ُ و ن َ ل ي مِنَ ا ل ل َّ ه شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا ك ُ ن ت ُ ب ِ د ْ ع مِنَ ا ل ر ُّ س ُ ل وَمَا أ َ د ْ ر مَا ي ُ ع َ ل ُ ب و َ ل ب ِ ك ُ إ ن ت َّ ب ِ ع إِلَّا مَا ي و ح َ ى إ ل َ ي وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عند اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إ ِ س ْ ر َ ا ئ ِ ي وَشَهِدَ شَاهِدٌ ب i l e э Sa b i e َ ʻdی Ⴤa Шra əʻდe ẹl ada avenues hī f ā ā m ْ ت ��ْ ə quizz да bu bar term 타 u َ recomend caizna ku ol edhe َ ā y ā iqda o َ w َ r d s ل َ e k b a r t h ن m g y d َ i'i ア fun siege 對對 ofrain ē k h َ l ā hea malā day işbā lē di līdhi bé Tu ʻgāl c a وَإِذْ ل َ م ي َ ه ت َ د ُ و ا بِهِ ف َ س ي ق ُ و ل و ن َ ه َ ذ ا إِفْكٌ ق َ د ي م و َ م ِ ن قَبْلِهِ ك ِ ت ا ب ُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً و َ ه ذ ا ك ِ ت ا ب مُصَدِّقٌ لِسَانًا ع ر َ ب ِ ي ّ ا ل ت ن ذ ِ ر َ ا ل َّ ذ ي ن َ ظ َ ل َ م و ا لِتُنذِرَ ا ل َّ ذ ي ن َ ظَلَمُوا وَبُشْرَى ل ل م ُ ح س ِ ن ِ ي ن إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ ق ا ل ُ و ا رَبُّنَا اللَّهُ ث ُ م اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م و َ ل ا ه ُ م ي ح ْ ز َ ن ُ و ن َ أَلَا إِكَ أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ث َ ث ُ و ن َ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أ َ ر ب َ ع ي ن َ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي قَالَ رَبِّ أ َ ز ِ ع ن ِ ي أَنْ أ ش ْ ك ُ ر َ ن ِ ع م َ ت َ ك ََّ أ َ ن ْ ع َ ت َ ع َ ل َّ وَعَلَى و َ ا ل ِ د َ ي َ وَأَنْ أ َ ع ْ م ل صَالِحًا ت َ ر ْ ض َ ه ُ و َ أ َ ص ْ ح ل ي فِي ذ ُّّ ت ِ إ ن تُبْتُ إ ل َ ك َ و َ إ ِ ن ي مِنَ ا ل م ُ س ل م ِ ي ن أ ُ و ل ئ ِ ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ ت َ ق َ ب ل عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا و َ ي ت َ ج ا و َ ز ُ ع َ ن س َ ي ئ َ ا ت ِ ه ِ م ْ فِي أَصْحَابِ ا ل ج َ ن َّ وَعْدَ ا ل ص ِ د َ ق ا ل ذ ي ك َ ا ن و ا ي ُ و ع َ د ُ و ن وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّلَّكُمَا أَتَعِدَانِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهِ وَهُمَا ي َ س ْ ت َ غ ي ْ ف َ ا ن ا ل ل ه و َ ي ل َ ك َ آمِنْ إ ن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ف َ ي ق ُ و ل مَا هَذَا إ أ إِلَّا أ َ س ا ط ي ر ا ل ْ أ َ و َ ل ي ن َ أ ُ و ل ئ ِ ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ حَقَّ ع ل َ ي ه ِ م ُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ ق َ ب ْ ل ِ ه ِ م م ن ا ل ج ن و َ ا ل إ ِ ن س إ ِ ن ه ُ م كَانُوا خ َ ا س ِ ر ي ن و َ ل ِ ك ُ ل د َ ر ج َ ا ت ٌ م ِّ م ا عَمِلُوا و َ ل َ ن ُ و ف ِ ي َ ه ُ م أ َ ع م ا ل َ ه ُ م و َ ه ُ م ل ا ي ُ ظ ل َ م ُ و ن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 ف َ ا ل ْ ي و م َ ت ُ ج ز َ و ْ ن َ عَذَابَ ا ل ه و ن بِمَا ك ُ ن ت ُ م ْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ا ل أ ر ض ِ ب ِ غ ي ْ ر ِ ا ل ح َ ق ّ وَبِمَا ك ُ ن ت ُ م ْ ت َ ف س ُ ق ُ و ن و َ ا ذ ك ُ ر ْ أَخَا عَادٍ إِذْ أ َ ن ذ َ ر َ ق َ و م َ ه ُ ب ِ ا ل ْ أ َ ح ق ا ف ِ و َ ق َ د خ َ ل َ ت ا ل ن ُ ذ ُ ر ُ مِنْ ب َ ي ْ ن يَدَيْهِ وَمِنْ خ َ ل ْ ف ِ ه وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ ب َ ي ْ ن ي َ د ي ْ ه ِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا ت َ ع ب ُ د ُ و ا إ ل َّ ا اللَّهَ إ ِ ن ّ ي أَخَافُ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ ع َ ذ ا ب َ ي و ْ م ٍ ع َ ظ ِ ي م قوا أَجئتَّناَا لتَأفِكَنَا عَن آالِهَتِناَا فَأتنَا بِماَا تَعدُناَ إِكُمْ تَمِنَ الصادِقِين قَالَ عند الله إ مَعِلمُعِدَ اللهَّهِ وَُبَلِّغُكُم أُْرسِْلتُ بِهِ وَلَكِّ أَركُمْ قَوْمًَا ت َ ج َ ه ل و ن فَلَمَّا ر َ أ و ْ ه ُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أ َ و ْ د ِ ي َ ت ِ ه ِ م قَالُوا ه َ ذ ا عَارِضٌ م ُ ن ْ ط ِ ر ن َ ا بَلْ هُوَ مَا ا س ْ ت َ ع ْ ج َ ل ْ ت ُ م بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أ َ ل ِ ي م ت د َ م ِّ ر ُ ك ل َ ش َ ي ء ٍ ب ِ أ َ م ر ِ رَبِّهَا ف َ أ َ ص ْ ب ح و ا لا تَرَى إِلا م َ س ا ك ِ ن َ ه ُ م كَذَلِكَ ن َ ج ز ي ا ل ق َ و ْ م َ ا ل م ُ ج ر ِ م ي ن و َ ل <ول> ق د م ك َّّ ه ُ ف ي م ا م ك ََّ ك م ف ي ه و ج ع ل ن ا ل ه م س م ع و و َ ب ص ا ر َ و َ ف ِ د ة ف م َ ا غ ن َ ع ن ه ُ س م ْ ه م ف م َ ا غ ن َ ع ن ه ُ س م ع ه م و ل َ ا ب ص ا ر ه م و ل أ َ ف ئ د ت ه م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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا ا ل ه ة ً ا بل ضلوا عنهم بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون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 قالَاوا ي ا قَوْمَنَ إِ سَمِعنَا كِتابًا أُزِلَ مِم بَعْدِمُ س مُصَدِّ قَلّمَا بَْنَ يدَي مُصَدِّ قَلِّمَا بَيْنَا ي لدييه يَهْديِي إلَى الحَّ وَإِلَ قَريقم س ت ق, ق, ق ِ ي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 وَمَن لا ي ُ ج ب دَاعِيَ ا ل ل َّ ه فَلَيْسَ ب ِ م ُ ع ْ ج ز ٍ فِي ا ل أ َ ر ْ ض ِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أ َ و ْ ل ي َ ا ء ُ أ ُ و ل ئ ِ ك َ فِي ضَلَالٍ م ُ ب ِ ي ن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 كَأَهُم يَوْمَ ي ر ي و ي ن م ا ي ُ ع د و ن ل م ي ل ب َ ث ُ إ ل ا س َ ع ة م م ِ ا ن َّ ب ل ا غ فهَ ي ه ل ك إلاا ل ق و م ف ا س ِِ ق